اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم من الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا اصلحته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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا ولا توعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين مخبتين منيبين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 اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام قاعدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا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 وَوَاسِعْ عَمَدَ خَلْقِهِمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صِرُوا إِلَيْهِ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 اللهم كل إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة الخسران ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصثنا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله